يقول الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث السامن قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله الحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كنا قد بدان الكلام عليه في أكثر من مجلس وعرفنا أنه أحد الأحاديث التي فيها من جوامع الكلم الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرفنا أن جوامع الكلم معناها أن يتكلم بألفاظ قليلة، لكنها تتضمن معاني كثيرة. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أمر. والامر له هو الله سبحانه وتعالى بأن يقاتل الناس حتى يدخلوا في دين الله كما قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو ويكون الدين كله لله وهذا الأمر إنما كان بعد الهجرة حيث قال الله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير فجاء الاذن بالجهاد في سبيل الله وبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انه مأمور بالقتال حتى يدخل الناس في دين الله وهذا الحكم انما يتعلق بالمشركين الذين لم يكن لهم كتاب من قبل ولم يتعبدوا بكتاب ولم يتبعوا رسولا انزل الله عليه كتاب لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل نوعين من الناس النوع الأول وهم من نزل فيهم كتاب وسبق فيهم رسول ممن يسمى بأهل الكتاب كاليهود والنصارى فهؤلاء الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى دين الإسلام فإن رفضوا مبدأ قبول الدعوة إلى دين الإسلام ومبدأ الدخول في الإسلام يتخذ معهم مرحلة وسطى تهيئ لهم وتمكنهم من ان يفكروا ومن المتوقع ان ما هم عليه من اثاره من دين وما يزعمون انهم باقون عليه من امر الديانات السابقة فانهم لو رجعوا الى كتبهم ودرسوها حق الدراسه وفيهنوها حق الفهم فانها ستحملهم الى الدخول في دين الاسلام لانه ما من نبي الا وبشر قومه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا وقد أخذ عليه العهد بأن يبلغ أمته أنه متى بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعليهم أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم ليعبدوا الله تعالى كما شرع لهم في الديانات السابقة لكن متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتعين عليهم قبول دعوته وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولذلك ما من نبي إلا وكان يبشر أمته بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله حيث يقول جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ولذلك اهل الكتاب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوهم لينفذوا العهد الذي اخذه عليهم رسلهم لانه متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا ما هم عليه وأن يلتحقوا بديانة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أبوا فليعطوا الفرصة ليراجعوا كتبهم وليدرسوا ما جاء في دياناتهم فانهم ان فعلوا ذلك حملهم هذا على الدخول في الاسلام لكن عليهم ان يرتبطوا بهذا الدين تكون هناك معاهدة ويكون هناك فترة انتقالية يخضع فيها الناس الخضوع الاولي للإسلام وذلك عن طريق دفع الجزية يدفع الجزية ودفع الجزية معناها في خضوع لدولة الإسلام وهي فرصة تعطيها الدولة الإسلامية لأهل الكتاب يراجعوا أنفسهم حتى يتبين لهم حقيقة هذا الدين فينتظموا فيه امتثالا لما جاء في كتبهم يدفعوا الجزية فإن أبوا يعني دفع الجزية يقاتلون يقاتلهم المسلمون حتى يدخلوا في دين الله هذا ما يتعلق بأهل الديانات ممن له ديانة سابقة تجلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى أما مشرك العرب وأما من كان على ديانة الشرك من الوثنية كالبوذية والهندوسية وعباد الأصنام والأوثان فهؤلاء أمامهم أحد سبيلين اما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا, يقاتلوا. إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا يقاتلوا ولهذا قال الله في حقهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة لأن هذه أركان الإسلام وشعائر الإسلام وشرايع الإسلام ولا بد أن تظهر في المجتمع الإسلامي، لا بد أن تظهر في المجتمع الإسلامي أن يصدح الناس بلا إله إلا الله من خلال الأذان ومن خلال إقامة الصلاة بناء المسجد. اقامة الصلاة في جماعة بحيث تظهر وتكون شعارا للمسلمين ولهذا البلد الذي ينزل فيه المسلمون ولا يظهر لهم فيه شعار يأذن فيه المسلمون وكان الصحابة رضوان الله عليهم بل هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما ينزل البلد أول عمل يقوم به بناء المسجد لأن المسجد يشير إلى وجود هذا الدين في هذا البلد وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما خرج للجهاد يريد ان يقاتل جماعة كان لا يقاتلهم حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر فان سمع اذانا كفه ما قاتل لان وجود الاذان معناه وجود المسلمين اما اذا طلع الفجر وطلعت الشمس ولم يسمع أذانا ولم يرتفع صوته مؤذن فهذا دليل على أن هذه البلد أهل غفلة ولا يوجد فيها الإسلام فتستوجب القتال لذلك أن يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة لان هذا ايضا من شرائع الاسلام وشعائر الاسلام ان كل من ملك مالا وحال عليه الحول او ان الله اكرمه بزرع او ببهيمه انعام واستوفة النصاب عليه ان يدفع المال لامام المسلمين لان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها اذا الزكاة من الشعار من شعائر الاسلام ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول شيء فعله المرتدون منع الزكاة قالوا لا ندفع الزكاة نحن كنا ندفعها لمحمد صلى الله عليه وسلم لكن بعد موت محمد ما ندفعها لأنها تحولت وأصبحت مثل الإتاوة أصبحت إتاوة ولن ندفعها وماذا صنع ابو بكر رضي الله عنه اصر على دفعها وقاتل كل من ارتد وكل من منع من دفع الزكاة ولما رجع من قبل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسلة الزكاة قد يستهان بها نهتم الآن بمن ارتد وكفر بمن اعلن الخروج عن الاسلام اما الذين يقولون نحن نصلي ويؤذنون ويصلون لكن لشبهة في نفوسهم منع الزكاة هؤلاء نتركهم لا نقاتلهم الآن حتى يعني نقيم عليهم الحجة لكن ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان له موقف ولهذا اصبح مما يضرب به المثل ردة ولا ابا بكر لها لان ابا بكر رضي الله عنه وقف موقفا صلبا استطاع بذلك الموقف ان يقضي على جميع انواع الردة فقال والله لأقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله ما جاءت آية أقيم الصلاة إلا وفي بعدها وآت الزكاة إذن الصلاة والزكاة قرينتان لا يمكن أن ينفك بينهما ولا يمكن أن يفرق بينهما فلما وقف ذلك الموقف وشرح الله صدر بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف اليه فيه او لما وقف عنده ابو بكر رضي الله عنه وقاتلوا المرتدين بما فيهم ممن منع الزكاة رجعت الامور و. عاد الإسلام ورفع ورفعت راية, راية التوحيد خفاق على أرجاء العالم الإسلامي الذي كان قد قبل الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فان فعلوا ذلك اقاموا شعائر الدين فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها يعني الا بحق تعاليم الاسلام ومن حق تعاليم الاسلام ان تمنع الوقوع في الحدود وارتكاب المعاصي وان تؤدى الواجبات ولذلك الشرايع التي شرعت فيما بعد. كالحج والذي أصبح ركنا من أركان الإسلام من أنكر وجوبه يقاتل ويقتل وهكذا الصيام أصبحت شعيرا من شعائر الإسلام يؤديها المسلمون لأن الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي من حضره الشهر من دخل عليه الشهر من ظهر الهلال وهو في صحة وفي تكليف يتعين عليه ان يصوم هذا الشهر الا ان كان من اهل الاعذار فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لكن من انكر وجوب الصيام ما الحكم يؤمر بالصيام فان انكر وجوبه وقال ما فرض الله الصيام هذا يستتاب ويقتل إن لم يتب لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قاتل من امتنع عن دفع الزكاة وكذلك من امتنع عن اداء الصلاة وقد عرفنا في درس ماضي أن أهل العلم أن جمهور المسلمين ان من له الرأي من يعتد بقوله من اهل القبلة ان من انكر وجوب الصلاة يقتل كفرا يخرج عن الملة من انكر وجوب الصلاة اما من لم ينكر لكنه يتركها تهاونا لا يصلي يؤمر بالصلاة فيمتنع يتكاسل لا يؤديها يتركها فهذا القول او الرأي فيه على رأيين على قولين كلا القولين يؤدي الى الموت ذهب اهل الحديث وفيهم الامام احمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وغيرهم ممن كان يجتهد ويستند في اجتهاده إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إن من ترك الصلاة يعد كافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر من تركها فقد كفر ولذلك تارك الصلاة يؤمر بادائها وبقضاء ما فاته فإن امتنى يقتلوا كفراً. ومن يقتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يكون بينه وبين المسلمين توارث هذه هي نتيجة قتله كفرا وذعب جمهور اهل العلم الائمه الثلاثة الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله وسائر الفقهاء قالوا إذا ترك الصلاة تهاونا بمعنى عندنا إذا سألنا هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة يقول هي واجبة طيب لماذا لا تصلي يبدي من الأعذار كما نسمع في هذه الأزمان مشغول العمل يحول بيني وبين الصلاة إذا نمت لا استيقظ للصلاة ما تعودت كما يقوله البعض سئل لماذا لا تصلي انت مسلم قال نعم مسلم بالكلية مسلم ومؤمن كامل الايمان طيب هل تصلي قال ما تعود اصبعت الصلاة عنده عادة طيب تصوم قال ما استطيع ما استطيع ارى امامي الطعام والشراب والنساء ما استطيع الصبر وبالتالي لا داعي للصوم كثير ما يتعلل الناس اليوم بذلك ان سألته لما لا تصلي يقول انا لست اختيار يعني ما وصلت سن الشياب كأن الصلاة انما فردت على الشيب. مثل هؤلاء ما الحكم فيهم الجمهور على انهم لا يتركون وانما يحبسون ويعزرون الى ان يصلوا لان الصلاة حق الله لا يجوز التهاون فيها فان اصر وقال ما اصلي بعد السجن والتعزير والتأديب جمهورهم على انه يقتل لكن قتله هنا يكون حدا يعني مثل الذي ارتكب قتل انسانا ومثل الذي زنى بعد ان تزوج يقتل وقتله يكون حدا ومعنى ان يكون حدا يعني لا يكون كفرا وبعد ان يقتل تجرى عليه مراسيم المسلمين الا اننا نخشى عليه امره موكول الى الله ان شاء عذبه وإن شاء غفر له ويعتبر القتل تطهير لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا هو الحكم إذن جمهور أهل العلم على أنه يقتل لكن الفرق بين ما ذهب إليه الإمام أحمد وأهل الحديث أنه يقتل كفرا وهؤلاء يرون أنه يقتل حدا كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مانع الزكاة أنه من جعدها قتل كفرا ومن أنكر دفعها لأبي بكر وامتنى قاتله ابو بكر وقال له قال له قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه واما الصوم من ترك فانه ايضا عند بعض اهل العلم يقتل كفرا وهو روايه في مذهب الامام احمد لانه ترك امرا معلوما من الدين ركنا من اركان الاسلام ومن ترك الصيام تهاون كما هو حال كثير من الناس فهذا على امام المسلمين ان يجبره على الصيام من خلال مؤاخذه وسجنه وتعزيره وتاديبه فان اصر على عدم الصيام فانه يقتل حدا وبعض اهل العلم يعني توقف في امر الصيام لانه لم يرد فيه نص بالقتل لكن من ذهب الى ان الصيام والحج من اركان الاسلام شانه شان الزكاه وشان الصلاه وشان النطق بالشهادتين فانه عد حكم القتل فيهما الى من جحد وجوب الصوم وهكذا الحج ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال هممت ان اكتب لي للولاة للامراء ان ينظروا في من ملك زادا وراحلا ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهكذا نقل عن علي رضي الله تعالى عنه انه من ملك زادا وراحله تبلغه بيت الله ثم لم يحج فليمت يموت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا اي لانه لا يعد مسلما حيث انه ترك ركنا من اركان الإسلام. ومعلوم ان الحج من اركان الاسلام لكنه مقيد بالاستطاعه لان الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالمستطيع الذي لا يحج ذهب جمهور اهل العلم على ان هذا الذي ترك الحج ان تركه جحودا وقال ما يجب علي الحج والحج ليس بواجب هذا يكفر ويخرج عن الملة اما من تركه تهاونا لان بعض اهل العلم افتا ان الحج انما يجب على التراخي لا على الفور وانه يظن ان المهل امامه متاحة وانه كل سنة يسوف فمثل هذا ما الموقف اهل العلم قالوا ان هذا الانسان الحج يلزمه وهو واجب في حقه ما دام قادرا ومستطيعا وإذا تراخى يأزم بهذا التراخي ولذلك إن مات يلزم ورثته أن يخرج من ماله ما يحج به عنه لإسقاط الواجب لإسقاط الواجب وقبل أن يخرج، يعني أن يتصرفوا في ماله يخرجوا منهما يؤدي هذا الواجب عنه وهو الحج ويعتبر بتراخيه وعدم العناية والاهتمام بأداء الحج مقصرا آثما في تركه فريضة الحج ولذلك يخشى عليه من الاثم الذي ارتكبه فان لم يكن عنده مال مات وماله لا يكفي لأداء الحج تعين على ورثته ان يحج عنه فان ترك الحج عنه يأذمون لانهم تهاونوا في حق تعين على هذا الانسان اذا فاركان الاسلام الخمسة لا بد من ادائها والاهتمام بها والعناية بها وان التقصير فيها يؤدي الى الوقوع في اثام كبيرة وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مساله وهي حكم من ترك اركان الاسلام يعني غير الشهادتين والصلاه من ترك الزكاه من ترك الصوم من ترك الحج هنا يتكلم الامام ابن رجب في هذه المسألة من جهتين الجهة الاولى قد يتوافق اهل بلد يتفق اهل بلد على ترك ركن من اركان الاسلام كترك الصلاة او ترك الزكاة لا يدفعونها او ترك الحج فانه متى تواطع مجموعة على ذلك فعلى امام المسلمين ان لم يرجعوا ويتوبوا ان يقاتلهم لانهم تركوا شعيره من شعير الاسلام أبوا أن ينفذوها وأن تظهر في مجتمعاتهم يقاتلهم على ذلك واستدل أهل العلم بما سمعنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر حتى يطلع الفجر فإن سمع أذانا كفا وان لم يسمع اذانا غزا بسم الله وهكذا ان تنع جماعة مجموعة اهل بلد وان تركوا شعيرة حتى وان لم تكن واجبة على سبيل المثال الاذان يقرر الفقهاء انه فرض كفاية يعني ليس مطلوبا من كل شخص يؤذن لكن لو اذن واحد على مستوى المدينة يكون كافيا لو ترك الناس الاذان يأثمون جميعا وان تعمدوا ترك الاذان يتعين على الإمام أن يقاتلهم حتى يقيموا الأذى فما بالنا بما هو فرض عين على كل إنسان كالصلاة والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا لذلك إن كان الترك من خلال تجمع ومن خلال توافق فهذا خط يعني له خطره في المجتمع ولذلك على الإمام أن يقاتلهم أما إذا كانت تركه على مستوى الأفراد شخص لا يصلي هذا يؤتى به ويطلب منه أن يصلي ويطلب منه أن يعتذر عما وقع منه من قصور من تقصير بان يتوب الى الله ويقيم الصلاة فان انكر وجوبها يقتل كفرا وان تهاون في وجوبها يحمل على ادائها حملا فان امتنع يقتل حدا وهكذا بالنسبة للزكاة وإن كان ثمة خلاف بين أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن رجلا كان يسمى ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب يعطيه الله مالا شويهات تكون له رأسمان يستعين بها على الحياه لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصح بان بقعه على الفقر خير له لكنه اصر على ذلك ولما اعطي من الغنم ما اعطي بدا يشتغل بهذا الغنم حتى باقت بهم المدينة فخرج خارج المدينة كان اول يلازم الصلوات الخمس في المسجد ولما خرج بغنمه خارج المدينة ما كان يستطيع ان يدرك من الصلوات الا الفجر والعشاء ولما كثرت امواله وبعده ما أصبح يستطيع أن يدرك من الصلوات مع الإمام إلا صلاة الجمعة ثم انشغل باغنامه وانشغل بامواله وما كان يحضر إلا في صلاة العيد. ولما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الزكاة كان يقول ما أرى أن هذا يعني واجب هذه مثل الإتاوة هذه مثل الجزية فلم يأخذ النبي صلى الله وتركه لم يأخذ منه الزكاة ولما يحس بخطأه جاء بزكاته بعد أن فات الأوان يدفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي عن أخذها عقوبة له وهكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أبي بكر فامتنع أبو بكر عن أخذها زيادة في العقوبة وهكذا فعل عمر رضي الله عنه ويقال إنه لما جاء تائبا في زمن عثمان رضي الله عنه منه. من هنا ذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة اذا امتنع الانسان عن دفعها على سبيل التهاون لا على سبيل الانكار فانه لا يخرج عن الملة ولا يقتل لكن يعاقب كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله يعني يأخذ منه الزكاة ويأخذ عليه غرامة نصف ماله تأديبا له حتى لا يقع في شيء من ذلك ولهذا يقول قال وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة والسائر هنا غير الصلاة والزكاة الصوم والحج قال وروى ابن شاب وروى ابن شهاب يعني الزهري عن حنظلة بن علي بن الاسقع النابى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد خالد بن الوليد وامره ان يقاتل الناس على خمس يعني كانوا يدفعونه امره ان يقاتل الناس على خمس يعني على خمس خمسة أشياء، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتل فقاتله عليها. قال عنا ما بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس. هذه الخمس هي شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه وكمان قاتلهم على الصلاة والزكاة قال فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات يعني اذا كان الامتناع ناشي من مجموعة واما قتل الواحد الممتنع عنها يعني عن اداء هذه الاركان اذا كان شخصا واحد فاكثر العلماء على انه يقتل يقتل الممتنع من الصلاة وهو قول مالي والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم رحمه الله من ائمه المسلمين وقد عرفنا أن الممتنع إن كان امتنع عن أدائها جحودا فقتله لكفره وإن كان امتناعه تهاونا فقتله حدا قال ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان خالد بن الوليد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال له صلى الله عليه وسلم لا لعله ان يكون يصلي فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اامر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم فهذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ومنع خالدا عن ان يقتل ذلك الرجل لانه يؤدي الصلاه ومفهومه انه لو لم يكن يصلي لجازع قتله قال وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وكان من كبار التابعين أن رجلا من الأنصار يعني من الصحابة رضوان الله عليهم حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستاذنه في قتل رجل من المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنع الرجل من قتله أليس يشهد ان لا إله إلا الله قال بلى يعني يشهد ولا شهادة له يعني هذه الشهادة ما تنفعه لأنه يبطن خلاف ما يظهر شانه شان المنافقين قال وليس يصلي قال بلا ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم أي ما داموا ينطقون بالشهادتين وما داموا يؤدون الصلاة فكأن النبي يخبر بأنه لا ينبغي أن يسيء الإنسان الظن بهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عيان اليهود يعرف أشخاص اليهود لأن الله علمه وأخبره عن أحوالهم لكن مع ذلك ما كان يقتلهم ما دام يظهر الإسلام ويقيم الشعائر ما كان يقتلهم حتى لا يقال يعني يتخذ أعداء الإسلام ذلك ذريعا ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه ولأن هذا أو هؤلاء المنافقين هؤلاء المنافقين قد يتوبون إلى الله تعالى وتوبتهم تجب ما وقعوا فيه من النفاق ولأن أيضا الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما في بواطن الأمور وحتى لا تتخذ وسيلة لان يقتل الناس بدعوى انهم منافقون لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من يؤدي الواجبات قال واما قتل الممتنع من اداء الزكاة ففيه قولان لمن قال بقتل الممتنع من, الصلاة من فعل الصلاة احد القولين يقتل ايضا وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله استنادا الى ما حكم به ابو بكر رضي الله عنه قال ويستدل له بحديث ابن عمر امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إذن فمفهومه أنه إذا لم يؤتي الزكاة يقتل والثاني لا يقتل وهو قول الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه وأما الصوم يعني من امتنع عنه فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام وقال الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية أخرى يعني وافق فيها الشافعي لا يقتل بذلك قال ويستدل له بحديث ابن عمر لأنه لم يذكر فيه الصوم وغيره مما في معناه فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد لما سأله في مسائله عن الصوم قال الصوم لم يجي فيه شيء يعني ما جاء فيه نص صريح في أن من تركه يقتل قلت قد روي والقائل هنا ابن رجب رحمه الله قلت قد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما مرفوعة يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا يعني من كلام ابن عباس ان من ترك الشهادتين او الصلاة او الصيام فهو كافر حلال الدني بخلاف الزكاة والحج قال وقد سبق ذكره في شرح حديث بني الاسلام على خمسين قال وعم الحج فعن احمد رحمه الله في القتل بتركه روايتان وحمل بعض اصحابنا واذا قال اصحابنا المرادهم الحنابلة رواية قتله على من اخره عازما على تركه بالكليه يعني هو قاصد عدم الحج لان الامام احمد مذهب الامام احمد ان الصوم ان الحج واجب على الفور يعني بمجرد ما يملك الإنسان الزاد والراحلة يتعين عليه أن يؤدي الحج فإن لم يؤدي الحج يأثم هذا معنى واجب على الفور في حين أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الحج واجب على التراخي ودليله بذلك أن الله تعالى فرض الحج في السنة السادسة أو في السنة السابعة من الهجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج الا في السنة العاشرة او ان الله فرد الحج في السنة التاسرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في السنة العاشرة الا ان اهل العلم ناقشوا الامام الشافعي في هذا الرأي قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتيحت له فرصة الحج بعد ان فرض في السنة السادسة حاول ان يأتي مكة في السنة السادسة وملعته قريش ولم يتمكن من أدائها في السنة السابعة لأن قريشا تسيطر على الحج وهكذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة لكنه ما تمكن من أداء الحج لأن الحج كان يشترك فيه المسلمون والكفار كان الكفار يحجون مع المسلمين ولذلك كان بعضهم يحج ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الأصمام من حول الكعبة سنة ثمانية من الهجره لكن لما كان غور المسلمين يشاركون المسلمين في الحج وكانت هناك عادة سيئة أيضا من العادات التي فرضتها قريش على الناس وهي أن من يريد الحج لا بد أن يلبس إحراما جديدا فإن لم يكن عنده إحرام جديد يستعير إحرام من أهل مكة إن كان له أحد يعني يعرفه إما وجد يحج ويطوف بالبيت عريانا ولهذا كانوا يطوفون ببيت الله عرات رجالا ونساء فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة ارسل ابا بكر رضي الله تعالى عنه اميرا على الحج ولما نزلت سورة براعة التي فيها ان يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وان ينقض عهودهم وان يرد عليهم عهودهم بعد علي رضي الله تعالى عنه يقرا على الناس في الموسم في يوم عرفه وفي تجمعات الحجاج يوم العيد يقرأ عليهم سوره براءه ليتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وينبذ اليهم عهودهم ومن الأمور التي كلفه بها ألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما تحققت هذه الأمور خرج النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة من الهجرة للحج إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للحج قبل السنة العاشرة لموانع كانت ثمته ومن هنا قال أهل العلم إذا وجدت الموانع يعني يتأخر أداء الحج لكن من ملك زادا وراحلة تمكنه من أداء الحج ولم يكن ثم تمانع فيكون الحج واجبا عليه على سبيل الفور لا على سبيل التراخي ولكن ولهذا هنا انبنى على ذلك هذا الخلاف حيث قال وأما الحج فعن احمد في القتل بتركه روايتان وحمل بعض اصحابنا رواية قتله على من اخره عازما على تركه بالكلية فهو اشبه بمن جعده او اخره وغلب على ظنه الموت في عامه فاما من اخره معتقدا انه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتله بذلك يعني بتركه لكن عرفنا أنهم أوجبوا على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه فإن لم يوجد وقد تعين الحج عليه فعلى ورثته أن يحج عنه قال وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الحديث إلا بحقها